بسم الله الرحمن الرحيم 119. والفجر 110. وليال عشر 111. والشفع والوتر 112. والليل إذا يسر 113. هل في ذلك قسم الذي حجر 114. تر كيف فعل ربك بعاد 111. رمضات العماد 112. التي لم يخلق مثلها في البلاد 113. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد 114. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد 116. 114. فأكثروا فيها الفساد 115. فصب عليهم ربك سوط عذاب 116. إن ربك لذي المرصاد 117. فأما 124. فأكرمه ونعمه فيقول ربي وَأَمَّا إِذَا وأما فَقَدَرَ مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا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 129. إذا دكت الأرض دكا دكا 120. وجاء ربك والملك صفا صفا 121. وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذك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 يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ اِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فَادْخُلِي سِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي